خواني هذا ايماني صرفه وصتت اركاني خواني هذا ايماني صرفه وصتت اركاني اولها حظ وقدرا لله الرب الرحمن خواني هذا ايماني خواني ومنه اكتب بساطي امر الذيان ثالثها كتب قد علتنا من الحق هدى القوم 17 اركان اولها حب وصدق بالله الرب الرحمن اخواني هذا ايماني إخواني شاغر من دي اواني والسادس خيرا او شرا باواني اخواتي تلقاقي يرنو اماني ويفوز بجنه الماوى ينعم فيها بالردوان